ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي ولا قائر يطير بجناحي إلا أمم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون فالذين كذبوا بآياتنا صموا وبخم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على قراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلِ الْأَيَّامَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرعون فلولا إذ بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم, قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا كرحو بما أوتوا أخذناهم بعثة أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون.